أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنا والله بما تعملون خبير الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له ولهم اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعن وره بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات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 وبأيمانهم بشراكم يوم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ظرونا نقتبث من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطله فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم, ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربختم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغروب فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا معواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله لذكر من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم للأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون إعدامون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 والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم عجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب الجحيم اعلموا أن ما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيت أعجب الكفار نباته ثم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 وَجَنَّةٍ عَرْضُ هَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِبَّكِ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْثِيهِ مَنْ يَشَاءَ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ مَا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 والله لا يحب كل مخدال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخ ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنفسنا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 وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاية رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أهل الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا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 لفضل بيد الله يختيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم